لن ننسى لحوسه بعدنا والله لن سي سي بعدنا والله لن اصب دمعيما اول مسير يجري فوق الحد الناصره مو على حامل الالم هو قسيم من حرصاقي رو ولعطش ظل السهم والله من ارجع على غيرك عيني تشعر بالنداء ابدا والله هيلن انا سلح وعور بحزني كله مخذحا يا على الاثر والقدر رمينينا بلا لاه كنت حتى القدر بدمعي بالعطاس مثل دمعي بالعطاس مثل مسلك شفى في لا تهرو ول ولاتي خل فواغلقوا بوابر ابدنه والله الهل مرسل وعابس وعيني ضحاله والوضع مثل الوضع هو مكسور الحناية وانا مكسور الدمع ابدا والله لن منسى الحسين ابدا والله <تصفيق> لن بقى جن و <تصفيق> انا ما يخلي عيوني تتعب لا ما نافول لا سجن ووعدتي قالي صعب لو يجي دون من خيا لدموعيت نص من يمر طيفك اوي علمت بالمربا زينب وحتعرف ضل بالحزن ابدا والله لا انسى الحسين و... ابدا والله لا على الحسين ابكي وجروح العانه ما يكفيها العمر ابكي وجروح العانه ما يكفيها العمر هو بيالم مغربه بعيده اوصي ودموع الحبر ادفنه والنايل كل طمت صدر الى ابود حلم حتى لو وسط الجبر حتى لو وسط الجبر ابدا والله هيدا ما ني صلاح حسين ابدا قلت على حبيبي ابدا والله الال <تصفيق>